قبول تأخير وتعريف لما أخبر عنه هنا قد حتما كذا الغنى عنه بأجنبي نو بمضمار شرق فراع ما رعوا واخبروا هنا بأل عن بعض ما يكون فيه الفعل قد تقدما إن صح صوغ صلة منه لأل كصوغ واق من وق الله البطل وإن يكن ما رفعت صلة أل ضمير غيرها أبين وانفصل